يقول أئنك لن المصدقين أئذا متنا وكنا كرابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمت ربي لكم من المشذرين أَفَمَا نَحْمُدُ مَيْتِيْنَ أَفَمَا نَحْمُدُ مَيْتِيْنَ إِلَّا مَنْ سَتَنَ الْأُولَى وَمَا نَحْمُدُ مُعْذَبِيْنَ إِنَّهَا ذَلِهُ وَالْفَازُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِهَا ذَاكَ الْعَامِلُ شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لكنون شوبا من حميم ثم إنما رجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم مفرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم كيف كان عاقبة المنذرين سروه كيف كان عاقبة المنذرين الا عباد الله المخلصين ولقد نادانا الحكم سلام يجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم